إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما ثلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حب جما كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملف صف صف وجاء يوم إذ بجهنم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 Ya ayatuhah nafsul mutumainna Irj'i ila rabiki radiyata mardiyya Fadukhulihi fii ibadihi Wadukhulihi jennetihi